ونستكمل إ ن شاء الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده في ا ل م ح ا ض ر ة ا ل م ا ض ي ة وكنا قد وقفنا على أ ح ك ا م النظر المصنف رحمه الله تعالى ب د أ باب النكاح وذكر أ ح ك ا م النكاح ثم ل ح ا ج ة الناكح يعني الذي يريد الزواج للنظر ذكر أ ح ك ا م النظر ع ا م ة في هذا الباب لكنه كان سيتكلم في اخواني في م س أ ل ة و ا ح د ة كان ك س ي ت ل م مسألة في واحده ة اللي ي حكم نظر الخاطب الى المخطوب فاستطرب هنا وذكر أ ح ك ا م النظر بعامه قبل ان, أذكر أو قبل أن نقرا أ م قاله المصنف أ و د لفت, لفت النظر إ ل ى ق ا ع د ة م ه م ة في شريعه ا ل إ س ل ا م الشرائع ا ل س م ا و ي ة كلها من لدن ادم عليه السلام و إ ل ى أ ن ي ر س الله ا ل أ ر ض ومن عليها نزلت لحفظ خ م س ة من الكليات كم كلية أخواني؟ خمسة أخواني الدين والعرض والعقل والنفس والمال كم كل الشرائع نزلت لحفظ هذه الكليات الخمس العرض والنسل وهذه الكليات الخمس قد قسمها بعض اهل العلم الى ث ل ا ث ة اقسام ضروريات وحاجيات قال الشريعة جاءت بضروريات ل ف ظ ه و ح ا وتحسينيات كل قسم من هذه الاقسام تدخل فيه هذه الاقسام الخمس وشرعت احكام لحفظها في كل باب اما بالطلب واما بالترك الطلب هيكون اما واجب واما مندوب واما بالترك يعني التحريم واضح ك ل ه يا اخواني مثال ذلك حفظ الدين الله تعالى ليحفظ الدين على الناس اوجب عليهم ان يحفظوا التوحيد وحرم عليهم الشرك ماشي كده يا كده خ وجعل ا ن ي و حدا من الحدود ل وحد الرده ليه؟ لحفظ جناب التوحيد ثم جعل لهم عددا من الشرائع لكي يحفظ جناب التوحيد كذلك النفس والعقل الى اخر هذه الاشياء ماشي فكان مما حفظ النسل ل ه به تعالى النسل ان امر الله تعالى بالزواج ووضع تشريعات للانساب ماشي؟ وحرم الزنا لاحظ الان تشريعات بالامر وتشريعات بالترك خ <تصفيق> الذي اريد هنا ه ان ابين ان التحريم في ش ر ي ع ة الله تعالى ي أ ت ي على اربعه اقسام قام اربعة أقسام عند اهل العلم فيقسمون التحريم باعتبار ق و ة دليله الى محرم ومكروه تحريما وهذا التقسيم ل ل ح ن ف ي ة واحد قولي الحنابله ه ا باعتبار اي اخوني ا ق و ة الدليل محرم ومكروه تحريما ويقسمونه باعتبار ذاته الى محرم معين والى محرم مخير اظن القسم الاول درسناه القسم الثاني محرم م ع ي ن يعني ومحرم مخير ي أ ت ي التحريم في واحد بعينه ك ل م ة محرم ايه معين كالكذب ا ل ن م ي م ة ا ل غ ي ب ة الغش الزنا السرقه ة ذ ا ايه、معين. او محرم معين محرم مخير مخير يحرم مثل واحدا يعني ايه مخير؟ يعني بعينه ليس نهي الله تعالى عن الجمع بين ا ل أ خ ت ي ن إ ح د ا ه م إ ي ه م ح ر م ة و ا ل ث ا ن ي ة أ ي ه م ا ا ل م ح ر م ة آ ه إ ذ ا م ع ي ن ة ولا غير م ع ي ن ة غير م ع ي ن و أ ن يجمع بين ا ل م ر أ ة و عمتها و أ ن يجمع بين ا ل م ر أ ة و خالتها معينا ولا غير معينا خلاص كده يا اخواني إ ن تزوج ب و ا ح د ة حرم عليه جمع ا ل ث ا ن ي ة إ ل ي ه يداب يسموه إ خ و ا ن ي محرم ل ع ي ن ه ومحرم استغفر الله محرم بعينه وليس لعينه محرم بعينه ومحرم مخير أ ي ض ا ب ا ع ت ب ا ر المقصد ينقسم إ ل ى قسمين وهذا الذي أ ر ي د ه القسم ا ل أ و ل إ خ و ا ن ي محرم تحريم المقاصد يعني الغايات والقسم الثاني محرم تحريم الوسائل يعني سد للزريعة يبقى ي ا ل م م ق ا والثاني ص د ح ر م ت ح ر ي م الوسائل او الغايات ل او سد ز ر ع ة الزنا ا المقاصد او الغايات والثاني الوسائل و او ل ل سد ر ي في الذي ع مثالها الباب ت ك ل م فيه ل ز ن ا محرم تحريم المقاصد ل ك ب ح عينه ولانه ي أ ت ي على المقصد الكلي به هيا عليه يا اخواني يأتي بايه المقصر الكلي حفظ النسل ع ر ض لو أ ب ا ح الزنا ي أ ت ي عليه اليه بالهدم يهدمه ولذلك حرم تحريم المقاصد, حر المقاصد رب العالمين إ ذ ا حرم شيئا تحريم المقاصد حرم الوسائل المؤديه ة إ ل ي ل م ا ذ ا سد ل ل ي ع فكل و س ي ل ة تؤدي إ ل ى الزنا رب ا ا ل ل ع م يحرمها ن ي ولذا حرم النظر إ ل ى ا ل ا ج ن ب ي د ه محرم ت ح ر م المقاصد ولا الوسائل ا لان و س ئ ل ل أ النظر يؤدي إلى أبي ي الى خاني إ الوقوع في ا ل م ع ص ي ة العشق للزنا بريد ويحرم تبرج المراه أ ة يفرض ي ع ل ه الحجاب قال ولا ا ا ل تبرجن تبرج ج ل الجاهلية ل ي ة تبرج ا أ ويحرم ل ى و عليها الخضوع بالقول يعني اللين و ا ل ل ويحرم على الرجل أ ن يخلو ب ا ل م ر أ ة ولو كان يعلمها كتاب الله ويحرم على ا ل م ر أ ة أ ن تسافر بغير م ا ل ت ح ر ي م ا موجالما ت للمراه ولماذا لم توجه معظم هذه التحريمات للرجل على المثل لان الرجل رب العالمين خلقه من الارض وصنعته الضرب في الارض و ا ل م ر أ ة تدخل تحت الرجل في النفقه سواء كانت ابنه او زوجه ولذلك متوجه والاساس التحريمات لمن للرجل لان الاساس في المرأة القرار البيت والأساس في الرجل معظم في في في ي الضرب ة في ا ل أ ر ض يعني رب العالمين يقول يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا نودي ل ل ص ل ا ة من يوم الجمعه فاسعوا ايه الى ذكر الله وايه و م ل فضل الله و ا واتاغوا إيه ت من ن ف ش ر و ا ا ل أ واتاغوا فضل الله فالأساس ف ي الرجل إيه ا لتحصيل ض الارض ر ب طب والسعي ليه ل في الرزق والاساس في ا ل م ر أ ة القرار في البيت و ق ا ر ن ا في بيوتكن ا ولا ت ب ر ج ن ا تبرج الجاهليه ة للمرأة الاولى ولذا التشريعات وجاءت خلاص لمن و معظم ذ ه ا ل ت ح ر م ا ت حرمت تحريم انما سدا المقاصد عندي محرم للذريعة يبقى و ه و ا ل ز ن الزنا وعندي محرم تحريم الوسائل وهو النظر وتبرج ا ل م ر أ ة و ا ل خ ل و ة والاختلاط الى اخر هذه الاشياء ورح هذه يا اخواني الوسائل يقولون حرم التحريم عندي قاعدة مهمة. يقولون ما حرم الاحكام تحريم هذه عنها مهمة القاعدة يا التي انما قاعدة سأتكلم المقاصد يبقى عندي ما ما حرم تحريم المقاصد فلا يباح إ ل ا ل ل ض ر و ر ة وما حرم سدا للذريعه يباح للحاجه ة خلاص كري الضرورة ما يصيب ا ل إ ن س ا ن بسببه إيه ا ل ض ر ر بتركه ا ل ض ر ر و إ ي ه ا ل ح ا ج ة ما يصيب ا ل إ ن س ا ن بتركه ا ل م ش ق ة ولذلك احكام النظر سترتبط بهذه ا ل ق ا ع د ة الحاجه اقل من ا ل ض ر و ر الضرورة يعني الرجل قد سافر في نهار رمضان افطاره ح ا ج ة ل ا ض ر و ر ة ليه م ش ق ة عليه م ش ق ة وهذه ا ل م ش ق ة قد تتحمل ف إ ف ط ا ر ه ل ح ا ج ة لرفع هذه ا ل م ش ق ة طيب لو أ ن ه في السفر بلغت به هذه ا ل م ش ق ة بحيث أ د ر ت به أ ص ب ح ت ض ر و ر ة وجب عليه ا ل ي ه الفطر النبي صلى الله عليه واله وسلم مر برجل قد جلس تحت ا ل ش ج ر ة والناس تظلله بلغ به ا ل أ م ر جهد عظيم فقال ما ش أ ن هذا قالوا يا رسول الله صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر طب لماذا ليس من البر في حق هذا الرجل الصيام في السفر مع أ ن النبي كان يسافر وكان يصوم إ ذ ن هو من البر ولا لا نعم لكن إ ذ ا وصل إ ل ى هذه ا ل م ر ح ل ة فليس من البر من ا ل م ع ص ي ة لماذا ل أ ن هذا الرجل بلغ به ا ل أ م ر إ ل ى أ ن يصل إ ل ى م ر ح ل ة ا ل ض ر و ر ة ف ي ت ب ر ر ه اليه بالصيام ورحب الله يا فعندي ح ا ج ة وعندي ض ر و ر ة ما حرم سدا للذريعه ابيح ل ل ح ا ج ة وما حرم لذاته مقصدا لا يباح إ ل ا ل ل ض ر و ر ة النظر من أ ي ا ل أ ش ي ا ء من أ ي النوعين ما حرينا سدا للذريعه تحريم الوسائل ولا الغايات الوسائل ولذلك ستجد بعض ا ل أ ح ك ا م في النظر قد خفف فيها الشرح وبحق ستجد كلام أ ه ل العلم هنا يخفف في بعض ا ل أ ح ك ا م مع أن النظر محر مع محر ما المصنف نرجع أن أن النظر النظر الآن ونرى ما قال、المصنف. يقول المصنف رحمه الله تعالى النظر ث م ا ن ي ة أ ق س اقسام م ثمانية النظر أ وهذا اخواني أ س ل و ب حصر وقصر يبقى إذن كم أ ق س ا م النظر ث م ا ن ي ة مر ة معنا كثيرا أ ن ا أ ل ف ت النظر ان هذا المحاسن التصنيف أن ي أ ت ي ويحصل ر ي في, في عدد في في عدد أ و ل ا ل م ت عشان يسهل على الناظر أ ن يعد الاقسام فقال ا ل أ و ل نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا يبقى أول, نظر اول نوع نظر ا ر ج ل ايه البالغ ما معنى ك ل م ة البالغ الذي بلغ س ن ا التكليف خ ر ف قال ولو م ج ب و ب ة يعني ولو م ج ب و ب ة يعني ولو م ج ب و ب العضو ليه الذكر هو هناك فرق بين المجبوب وبين العنين نعم العنين هذه الغدد لا تعمل في ج س م ه فلا يطلب النساء. يا الطفل ن اخواني س ا ا ء ورحتي ل يتحرك شهوه الى النساء ل ي ه غير بالغ هذه ا ل غ د د هذه ا ل غ ر ي ز ة لا تتحرك لان الغدد ايه لا تعمل م العنوين ش ي ا فيه هذا هذه الغدد إيه يا لا تعمل فلا يجد ميلا الى النساء ميله شهوه ة طيب المجبوب اه المجبوب مقطوع الذكر ط ي ب ي ج ل ي ميلا الى النساء نعم لان هذه الغرائز تعمل لان الغدد بتعمل وميل ي ي ا ا خ و ن الرجل الى ا ل م ر أ ة وميل ا ل م ر أ ة الى الرجل هذه غريزة غريزه رب العالمين خلقها في ا ل إ ن س ا ن وسبق معنا في ا ل م ح ا ض ر ة ا ل م ا ض ي ة أ ن أ و ل التكليف ي ب د أ بهذه ا ل ب ل ي ة العظمى يعني يوضع قلم الحساب ما عمل هذه ا ل ب ل ي ة العظمى في الجسم ا ل غ ر ي ز ة ا ل ش ه و ة خلاص مع شهوته ت ب د أ إ ي هذه ه ا ل غ ر ي ز ة ت ب د أ الحساب وضحت طيب القسم الاول يقول نظر الرجل البالغ ولو م ج ب و ب ة قال الاثرم استعظم احمد ادخال الخصيان على النساء الخصي شيء والمجبوب شيء اخر الخصي, شيء والمجبوب شيء آخر. الخصي مزمنه ا ل ي ا اخواني ل خ ص ي ة وهذه لها دخل في شهوته ومع ذلك احمد كان إيه؟ يستعظم ه ي دخول الخصيان على النساء مع أن, كثيرا من أهل العلم أو مع ان كثير من اهل العلم كان يعد هؤلاء او يعد هؤلاء ممن م م ا لا ارب له إ ل ى النساء خلاص قال ل ل ح ر ة ا ل ب ا ل غ ة ا ل أ ج ن ب ي ة يبقى عندي كم قيد ا ل آ ن ح ر ة و ب ا ل غ ة و أ ج ن ب ي ة يبقى نظر ا رجل بالغ ولو كان ه مجبوبا ل ا م ر أ ة ح ر ة فلو كانت أ ن ا هنا س ي أ ت ي حكم الاما بعد ا ل م س أ ل ة ا ل ق ا د م ة ف ا ل أ م ر أ خ ف ولو كانت غير ب ا ل غ ة ابيح النظر إ ذ ا لم يكن ل ش ه ر ولو كانت غير أ ج ن ب ي ة كمحرم ابيح النظر كم قيد ا ل آ ن ث ل ا ث ة قال لغير ح ا ج ة فان وجدت ا ل ح ا ج ة أ ب ي ح النظر ولو كانت ح ر ة ب ا ل غ ة أ ج ن ب ي ة ونحن ا قلنا يا إ خ و ا ن ي ان النظر يبح ل ل ي ه لماذا ل أ ن ه حر سدا للذريعه عن تحريم الوسائل قال فلا يجوز, فلا يجوز نظر شيء منها من إيه من ا ل ح ر ة ا ل ب ا ل غ ة ا ل أ ج ن ب ي ة قال حتى شعرها المتصل طيب لو نظر حتى بالشعر حتى المتصل الايه لو طيب كان الشعر منفصلا ها لا منفصل مخصوص شعر قصر ي ن ظ ينظر ل ا ينظر؟, ينظر. ينظر طيب ل و ك ا ن م ت ص ل ا ب ا لا م ر أ ة ل ينظر لان التابع تابع القاعده ئ ل ل ان ت ب ا تابع له حكم متبوع فاذا حرم النظر الى ا ل م ر أ ة حرم النظر اليه ى الى شعره ماشي المتصل الشعر المتصل يعني الشعر ما دام م ت ص ل ب ا ل م ر أ ة لو ق ص ت الشعر يباح النظر اليه ولا لا واحدة ولا يا جماعة يباح النظر ولا يباح يباح النظر طب لماذا قصت منفصل شعره طب ط ب لو كان متصلا يباح ولا لا يباح ليه التابع تابع التابع تابع يعني التابع تابع ياخذ حكم المتبوع تابع تابع والبروكه تحرم ما احنا ك لغير ا ل ح ا ج حاجة, حاجة هذه تحرم وبعدين لغير ح ا ج ة هذا امر اخر يعني تبحث ايه مع تبحث الحاجة قال لما تقدم من ايه من تحريم من تحريم النظر لما ت قال د م من تحريم يعني ن ظ ر قال وقيل ق يذكرها ل ي اهل العلم فين فيما ضعف عنده يعني المقدم أ ن ه لا ينظر إ ل ى ا ل م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ة إ ل ى شيء منها قال فلا يجوز نظر شيء منها قال وقيل يعني قول ايه آ خ ر هو ي ض ع ف ه إ ل الا ا و و ج ه ل ل ك ي يعني ن الوجه يجوز نظر إ ى إلى شيء من المرأة ا ل والكفين وهذا شهوة إذا نظر بغير شهوة يعني ق ي ا و ه ايه بالنظر بغير شهوه قال وهذا مذهب الشافعي يبقى ع ن ن د المذهب كم مذهب ا ن يا قوني الاول ن ا م ذ ه ب ل انه لا يجوز النظر الى شيء من ا ل م ر أ ة والمذهب الثاني لا يجوز إلى النظر الى شيء من ا ل م ر أ ة الا الوجه والكفين وهذا مذهب الامام الشافعي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 وهذا مبني على أ ن ا ل ز ي ن ة ز ي ن ة م خ ل و ق ة غير م ن ف ص ل ة و ز ي ن ة م ن ف ص ل ة ل أ ن م ا يكون وجه الكفين إ ل ا ما ظهر منها وهذا العود عود عليه على ا ل ز ي ن ة نرجع ل ل آ ي ة م ر ة ث ا ن ي ة قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن يعني تخفي ا ل ز ي ن ة الا ما ظهر, منها. ما ظهر منه من ا ظهر م من الزينه ة طيب و الوجه ز ي ن ة ا ل ا ل ك ف ي ن ز ي ن ة هذا هو هنا يقولون ا ل ز ي ن ة تنقسم الى قسمين ا ل ز ي ن ة ظ ا ه ر ة و ز ي ن ة ب ا ط ن ة خلاص؟ ز ي ن ة ظ ا ه ر ة و ز ي ن ة ب ا ط ن ة ا ل ز ي ن ة ا ل ظ ا ه ر ة يقسموها إ ل ى قسمين يقولون ز ي ن ة ليست من أ ص ل الخلق ز ي ن ة ليست من أ ص ل الخلق يعني الظاهره ليست من أ ص ل الخلق مثل الكحل والملابس مش كده و ز ي ن ة ظ ا ه ر ة من أ ص ل الخلقه مثل الوجه والكفين هذا في النفس منه شيء خلاص عده من ا ل ز ي ن ة في النفس منه شيء الوجه قد يكون جميلا وقد يكون دميما لكنه خلق ولا خلق ل ز ي ن ما زاد ا فوق ل خلق الزينه ما زاد فوق الخلق ولذلك ا ل م ر أ ة اذا ظهرت بوجهها يقول او لا لتزينت لما انا ما انت تزينت تخط كلها ح تزينت خلاص زي حديث ابو السنابل لما دخل على ف ا ط م ة فوجدها قد تزينت للرجال لما ايه لما طلقها زوجها اخر ثلاث طلقات تزينت تزينت كشفت ورحت زائد زائد يعني ايه تزينت؟ شيء زائد ولا عن وجهها؟ شيء طيب عن ولا وجهها ولا لا、طيب. ا ل ز ي ن ة ا ل ظ ا ه ر ة التي ليست من أ ص ل الخلقه منها ز ي ن ة يستلزم النظر إ ل ي ه ا النظر إ ل ى المراه أ ة زينة يستلزم ل ل ن ظ ر إ ي ا النظر ا النظر إلى ل مثل ر أ ة م الكحل لو نظرت, إليه لو نظرت إيه؟ الى عين المراه أ ة مشكلة زينة ظ ر ة يستلزم النظر إ ل ي ه ا النظر إ ل ى ا ل م ر أ ة مثل ا ل ق ح ل صحيح و ز ي ن ة ظ ا ه ر ة لا يستلزم النظر إ ل ي ه ا النظر إ ل ى ا ل م ر أ ة مثل ا ل ث ي ا خلاص هنا يقول لقوله تعالى إ ل ا ما ظهر منها ا ل ل ي ظ ه ر من المرء من ا ل ز ي ن ة انتبه يا اخوان انتبه ل هذا الاستدلال الله تعالى يقول ولي ا ر ب ن ا بقومهن على جيوبهن ولا يبدين ز ن ت ه ن الا ما ظهر منها الكلام كله فين في ا ل ز ي ن ة والملابس الزينة وليضمن ا ه و ا ل ي ب ب ن ا و ر ا على جيوبهن ولا يبدين زينتهن يبقى ملابس و ز ي ن ة الا ما ظهر منها من إيه؟ من المرأة ومن الزينة ابن ايه واضح قال عباس الوجه والكثين قال ابن عباس الوجه يقول والكثين كده وهذا مروي عن الاعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس والاعمش مدلس وقد عان عنه لكن له طريق اخرى صححه بها الشيخ ضعيف الالباني الأعمش عن بن جبير عن ابن عباس هذا الطريق ضعيف من طريق زياد بن, بن عب... زيد هذا هذا زياد بن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس خلاص وقد جاء عن ابن مسعود بسند صحيح عند ابن جرير انه قال الا ما ظهر منها الثياب وهذا اوضح نختصر القول يا اخواني الاول عورة ويستدل مشهور وانا وقف بانه مذهبان لأهل كلها معها ذلك يا العلم الأول يرى ان المرأة اصبحت نختصر من ان لان يرى اريد على الادلة لا المسألة اقف ايه بعدب جدا أ د ل ت ه ا من الطرفين م ش ه و ر ة لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ا ل م ر أ ة ع و ر ة ف إ ذ ا خرجت استشرفها الشيطان فجعلها فالمذهب والكفين الكفين الوجه يجوز الوجه عورة عورة وعلى أقول لي الأول يقول بأن المرأة كلها عورة حتى الوجه وعلى هذا لا ظهار الوجه له المرأة هذا ظهار يا أخواني بأن بذلك حتى وتأثى المذهب, الثاني أو الآخر لأن الآخر. الثاني المذهب الاخر ث ن ي او ل ل ان لما اقول الاول واقول الاخر ولا اقول الثاني الا ثالث المذهب مذهبين ايه يكون عندي كان بعده اذا الاخر ستر الوجه والكفين م ك ر م ة وهو س ن ة من امهات ا ي ه عن امهات المؤمنين خلاص كيرا ايه اقول لكن اتفق الجميع على انه اذا خشيت ا ل ف ت ن ة انه يجب على ا ل م ر أ ة ان تستر وجهها وان تستر كفيها ففي المذهب الحنفي يقول ابن عابدين في حاشيته تمنع من الكشف, تمنع المرأة قال تمنع من الكشف لخوف ان يرى الرجال الاجانب وجهها فتقع ا ل ف ت ن ة ل أ ن ه مع الكشف قد يقع النظر إ ل ي ه ا ب ش ه و ة ف إ ن جعل مجرد الكشف ايه يقع به ا ل ف ت ن ة ولذلك أ م ر ه ا ب ف ت ر الوجه والكفين سدا ل ل إ ي ه للذريعه ذ ا المذهب الإيه الحنفي في المذهب المالكية الخطابي في في يقول في الجليل مذهب مواهب ا بن الخطاب في مواهب الجليل واعلم و انه ان ق ش ي من ا ل م ر أ ه الفتنه يجب عليها, يجب عليها ستر الوجه والكفين خلاص وقال ا ل د س و ق في الشرح الكبير قوله كستر وجه ا ل ح ر ة ويديها قال ف إ ن ه يجب ان خيفت ا ل ف ت ن ة بكشفها خلاص كده يا أخواني كلا يا مثل هذا ستجدوه في المذهب الشافعي في مغنى المحتاج ومثله في المذهب الحمبلي ن ي يقولون ي بأن ا م الفتنة أو لم تخف الفتنة ابن عبدين لم يقول المائتين و سبعين ماشي و مواهب الجليل في المجلد الاول في ا ل ص ف ح ة تسعه سعين بعد ا ل ا ر ب ع م ئ ة و ربعمئه سعين و ا ل د س و ق ي يقول هذا في الشرح الكبير في المجلد الاول في ص ف ح ة مثل و اربعتاشر و الشافعي ة م ث ل الشافعي كتاب م غ ن اللديد للخطير الشربي ن ي في المجلد ا ل ث ا ل ث في ص ف ح ة تسعه عشرين بعد المئه ة ومثل هذا الكلام موجود في ك ش ف القناع في المجلد الاول في صفحه ا ل ا ث ل م ت ا مغني ا ل م ح ت ا ج ش ر ح المنهج للنووي ب هذا ي اخوة ن م ا ل ج ل د المئتين ث ث ا ل ص ف هذا ي النوع أخواني ا ا ل أ و ل من أ ن و ا ع النظر النوع الثاني يا أخواني قال نظره لمن لا تشتهى كعجوز و ق ب ي ح ة فيجوز لوجهها خ ا ص ة يبقى ع ن د ن ا يا أخواني ا ل م ر أ ة العجوز و ا ل م ر أ ة ا ل ق ب ي ح ة الذي يكون النظر إ ل ي ه ا منفرا منها انتبه ما يقول كل ا م ر أ ة يعني فلان يقول لك فلان يعني مش ح ليست و ة ل ج م ي ل جميلة غير كلمه ة إ ي ق ب ي ح والقبح والحسن نسبيان لكن ما كان قبحه منفره ك ا ل ش و ا ء هذا الذي يقصد إيه؟ المصنف خلاص فيقول ا ل م ر أ ة العجوز و ا ل ق ب ي ح ة يجوز النظر لوجهها خاصه قال لقوله تعالى ا ل و قال و ع د من ا ن س ا ا ء لقوله ت ي يرجون لا نكاحا ا الاية ل ا ق ب ي في ح ة م ع ن ا ماذا ت ف ع ل هتتخفف من ا ل م ل ب س هتخفف بايه بكشف الوجه القواعد من النساء رب العالمين قاله ا ل ت ي لا يرجون نكاح يعني اللاتي لا يرجون نكاح يعني, يرجون يعني بلغت من السن مبلغا كبيرا فانحنى ظهرها ولان عظمها واصبحت لا ترجى في النكاح و ر ح ت يا اخواني لان انا اتصلت علي ا خ ت ت ق و ل ت انا عندي خمسين س ن ة مش ينفع اضع النقاط قلت إن شاء الله بعد عشرين س ن ة كمان لان رب ا ل ع ا ل م ي ن يا اخواني ما قال ك ب ي ر ة س ن لكن قول القواعد قعدت سماه يا اخواني قاعد ثم قال لا يرجون ن ك ا ح ه و ر ح ت يجوز ب هذه ي النظر الى وجهها خ ا ص ة وهذا نظر ل ل ح ا ج ة وليس نظر الا ا ل ش ه و ة نظر ا ل ش ه و ة محرم على كل حال قال الثالث للشهادة نظره للشهاده ة ن ظ ر للشهادة عليها يبقى سيفعل الان ماذا سيفعل؟ هو سيشهد و ا ل ش ه ا د ة لا بد فيها من النظر فهذا نظر ح ا ج ة قال او لمعاملتها ا ل آ ن ذهبت تشتري شيئا ذا قيمه ة ماشي الآن ي ي ش ت تتم ر شيئا ذا、قيمة. معناه انه لازم عشان قيمة المعاملة التعاقد ينظر هذا احتيجها إن لمثل هذا لكن م ث ل ل هذا لو ق ا ما قام شيء م قام البطاقة الثقات طابقت بينها وبين البطاقة لا إشكال مثلا وامرأة بينها لا إشكال خلاص من ما شيء يعني ويأخذ لكن وبين حدث هذا جزل إيه النظر قال أ و لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذا لكفيها للحاجه ة قال ا ل أي ح ج ت إلى للمطالبة العقد معرفتها بعينها للمطالبة بحقوق العقد ولتحمل الشهاده و أ د ا ئ ي ه ا ت كل ش ف ك ما كان في ح ا ج ة يفعل لا بلا تعمد بلا تعمد بلا تعنت النظر بلا تعنت مش للسجل المدن حكونا في المطار وكنا ن أ ت ي ف ي ن جابولنا ا م ر أ ة يقول لا الضبط لا لا ج ي ب لنا ا م ر أ ة ما ينفعش ا ي س ت ت ش و ف ه ا بلا تعنت اذا كان ل ل ح ا ج ة جاز واذا لم يكن هناك ا م ر أ ة جاز يعني هو لو الضبط قال لا مفيش ا م ر أ ة جاز ولا مجاز ا جاز خلاص كريخوني قال الرابع نظره ل ح ر ة ت بالغه يخطبها هيذهب يا اخوني ا يخطب ا م ر أ ة قال فيجوز للوجه و ا ل ر ق ب ة واليد والقلم يعني ما يظهر ايه غالبا لا يظهر غالبا فيجوز النظر للا للوجه و ا ل ر ق ب ة واليد والقدم ما ظهر غ ا ل ب ا منها جاز إيه؟ اليه ن ظ ر إ ماشي ما يظهر غ ا ل ب ا منها في, في حال ا ل خ د م ة في بيته قال لحديث جابر المرفوع إ ذ ا خطب أ ح د ك م ا ل م ر أ ة ف إ ن استطاع أ ن ينظر منها ما يدعوه إ ل ى نكاحها فليفعل قال فخطبت ج ا ر ي ة من بني س ل م ة فكنت ا ت خ ب أ لها حتى ر أ ي ت منها بعض ما دعاني الى نكاحها قال رواه احمد وابو داود قال في الشرح ولا نعلم خلافا في ا ب ا ح ة النظر الى ا ل م ر أ ة لمن اراد نكاحها وفيه احاديث ك ث ي ر انتهى طيب الخاطب للخطبة اخواني نظر الخاطب للمرأة للخطبة لا يجوز إ ل الا بشروط لا يجوز إلا بشروط الشرط الاول الا يكون مع خ و ة أ ل يكون مع خ ل و ة ف إ ن كان مع ا ل خ ل و ة جاز ولا لا يجوز الشرط الثاني أ ل الا يكون شهوة نظر أ يكون نظر شهوه ة فإن كان نظر ش و ولا لا يجوز ة جاذ لا لا يجوز الشرط الثالث أن, يظ... ان ينظر منها ما يظهر غالبا الشرط الرابع إخواني ان يكون ان ي عازما على الخطبه ة يعني ي ا عازم اه هذه الجد يريد ان يخطب هذه بعينها جداً. طيب. الشرط الذي يليه ان يغلب على ظنه ا ل إ ج ا ب ه وممكن يكون عازم على ا ل خ ط ب ة لكن يغلب على ظن أ ن ه م لا يجيبونه إ ل ى ما طلب ا ل ت ن ا س ب فهو يغلب على الظن أ ل ا يجيبه أ ه ل ه ا عندها ينظر, لا ينظر؟, لا ينظر لان لا ي ظ ر ل النظر ينظر أ ن ر خ ص ة الشرط الذي يليه أ ل ا تكون م ت ط ي ب ة أ و م ت ب ر ج ة بزينه ه خلاص إخواني كلا يا يعني إيه الكلام ده؟ ا ل آ ن يحدث العكس حتى مع الطيبين الرجل يذهب بخطبه ا ل م ر أ ة فهي قبل م ا تدخل ت م ر ه تضع ا ل م س ح ي ق وتتطيب وتدخل حتى ي ه هذا لا يجوز إ ن م ا أ ب ي ح النظر ل ل ح ا ج ة فلا تتطيب ولا تتبرج ب ه ب ز ي ن ة ل أ ن هذا موضع ر خ ص ة ماشي شرط بدهي أ ن تكون ممن يحل له خطواتها و ض م ه بدهي يعني مثلا ما ك ن ش م ع ت د ة ا ل غ ي ر ولا متزوجه خلاص كيف ينبغي أ ن تتوفر حتى تحل الرخصه مين ذ ك ر ه ا بقى بعضهم、فضل. جميل جميل جميل جميل جميل, <تصفيق> على... جميل. كله؟ <تصفيق> قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ا ل أ و ز ا ع ي ينظر الى مواضع الله ينظر الى مواضع ا ل ل ح مكشوفه ولا غير مكشوفه、ماشي. وقال ابن عبد البر ل انت تستغرب قال بعضهم يجوز النظر اليها ولو كانت متجرده ة ذ ا يا اخواني موضع ليس رخصة هذا ليس موضعه ر خ ص ة وليس في حديث جابر هذا إ ن م ا في حديث جابر فنظرت إ ل ى بعض ما يدعوني إ ل ى خطبتها ه إيه اللي بيدعو الإنسان لخطبة المرأة؟ جمالها ا اللي الإنسان المرأة ا إلى بيدعو لخطبة بس س ق طيب هذا يكون القدم. وقالت له... الحديث ق وقالت د م هذا ا له ل ضعيف هو حديث علي مش كده ام كلثوم فقال ت لو ل مولا ا انك امير س قيل ق قال ت وجهك لو للشحم اين تذهب لقال اقوم العود العوج قال وكذا أ م ة م س ت ا ن ة يعني ا ل آ ن إ ذ ا أ ر ا د أ ن يشتري أ م ة م س ت ا ن ة جاز له أ ن ينظر إ ل ي ه إ ل ى هذه المواضع منه قال لما ر و ى أ ب و حفص ب إ س ن ا د ه م س ت ا ن ة يعني ايه م س ت ا ن ة طب انت تعمل الاصطيام ده كل يوم خميس أ و جمعه ة السوم اللي س م ي حد ن الفصال ا ل س و م ا ل ل ي يسميه انفصال خ و ا ي ا ل ا ل ك ا م د ه ي كلها بعشره طبعا انت شاطر لا ب ث ل ا ث م ت <تصفيق> ه فهذه اسمها ا ل س و م هذا اسمه ي ا اخواني؟ ل س و م ن ع م د هذا ل ا ل ي ش داخل ا ل ب ن ظ ر يعني الآن ن ا ل ح ي ف ة شديده ا ل ن ح ا ف ش د يرغب د ة في النحاف فيها طيب هذه متى تكون يعني ج م ي ل ة يرغب فيها لو امتلت ايه、شحمن. هذا كلام ابن شحمن البر لو عبد قيل للشحم اين تذهب لقال أ ق و م العوج ا ل أ ع و ج لم ا يدخل عليه الشحميه <تصفيق> قال لما ر و ى أ ب و حفص ب إ س ن ا د ه أ ن ابن عمر كان يضع يده بين س د ي ي ه ا وعلى عجزها من فوق الثياب ويكشف عن ساقها قال ذكره في الفروع فيه يعني إيه نظر إخواني قال الخامس الخامس يا مما يباح النظر إلي أو من احكام ا النظر قال نظره الى ذوات محارمه نظره الى المحارم قال سيعرف الان المحارم قال وهي من تحرم عليه ابدا بنسب كامه واخته يقول من تحرم عليه ابدا لو قال تحرم عليه ابدا وسكت لدخلت فيه ا ل م ر أ ة التي ل ع ن ه ا هذه ت ح ر م عليه يا ابدا وهل يصح له أ ن ينظر إ ل ي ه ا لا ولذلك ب د أ يقيد لك ب أ ش ي ا ء قال من ت ح ر م عليه أ ب د ا واحد بنسب خلاص قال ك أ م ه و أ خ ت ه زي ا ل أ م و إ ن علت والاخت من كل جهه ا ل ش ق ي ق ة ولاب ولام خلاص والبنت وان نزلت يعني البنت وبنت البنت و ا ل ع م ة والخاله ذات المحرمات بنسب وسياتي باب المحرمات هنا مجرد او بسبب بسبب هذه عندي اشياء ك ث ي ر ة جدا من ضمن ما ذكره قال كرضاع من ضمن الاسباب يا خ و ا ن ي الرضاع طبعا الرضاع المقصود الرضاع المحرم لان عندي رضاع محرم ورضاع غيره محرم فمن ارتضعت رضع او رضعتين لا يحرموا لا تحرم عليه ومن ارتضعت في سن لا ترضع فيه البنت او ا ل ص ب ي ة لا تحرموا عليه ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن م ا ا ل ر ض ا ع ة من ا ل م ج ا ع ة ماشي وقال وحمله ق ا ل و وفصاله ها ها كام ثلاثون شهرا و ق ل وفصاله في يبقى ن ه ا ي ة الفصال في كام ثم ينفصل عن أ م ه ي ف ط ل ف إ ذ ا كان بعد العامين فهذا ا ل ر ض ا ع ة غير ه محرمين يا إخواني قال او بسبب قرضاء ينبغي ان نضع قيد ونقول ايه قرضاء م ح ر م قال ومصاهره يبقى انا عندي اخواني ناسب وصهر ايه هو الصهار انك تتزوج ا م ر أ ة اهلها بينك وبينهم مصاهره وهنا انبه على خ ط أ يخطئ في ه بعض طلاب العلم يقول لك أ ن ا كنت عند نسيبي اليوم من ي بقى نسيبه أ ب و ه مهو ا ل ن س يقول ب ي من, من ينتسب ا خ و ي ي من ن إ ل ي ه بنسب محمد بن عبد الله يبقى نسب ي ه من عبد الله هذا الذي ينتسب إ ل ي ه لكن هو إ ن م ا يريد من الصهر فرب العالمين قسم ا ل ق ر ا ب ة إ ل ى نسب وصهر قال او م ص ا ه ر ة اي ه لا يقعد ب ا ل م ص ا ه ر ة اذا تزوج ا ل م ر أ ة ودخل بها حرمت عليه إيه؟ بنته خلاص وحرمت عليه امها وان وان عالت ان تزوج ا ل م ر أ ة ودخل بها بنتها تحرم عليه وان تزوج البنت حرمت عليه امه وان وان عالت يبقى ده محرم سبب ليه الصهار قال فيجوز نظره الى ما يظهر منها غالبا في هذه ا ل ح ا ل ة يا اخواني يجوز النظر ايه لما يظهر من هؤلاء غالبا يعني المراه ب ا حال ا يعني في ل خ د ة هذا ه ي ظ تكون ج ل س ة في حال الخدمه ة ظ ر منها مثلا ن اليد الى ص ا ف ا ل س ا ع د ي ن و ا ل ق د م الى ن ص ا ف معروف الساقين الساقين ها؟ جميل ويبدو منها الوجه الرقبه ا يبدو منها بعض الشعر هذا ايه يجوز له ان ينظر اليه الي. ي... لا هو لا يطلب ولا يتكشف <تصفيق> هذا اذا دخل على ط ب ي ع ة هذا لكن واحده اعلى بخمار يقول لها اكشف شعرك <تصفيق> ذات محرم ا محرم انت لسه في ا ل خ ط ة مش انت تجوزت وخلصت اما لسه الحل ايه قال لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن الى اخر المحرمات قال ا ل ا ي ة وقال تعالى لا جناح عليهن في آ ب ا ئ ه ن ولا أ ب ن ا ئ ه ن يبقى إخواني إذا رفع الحرج عن إيه ه عن ؤ ل ايه ء هؤلاء, المحارب. كل هؤلاء المحارب. سواء المحارب المحارب كان ا كل بنسب أو بسبب وهذه أو و ن إ خ ستأتي فين؟ في باب المحرمات في الآية وقال النبي باب قال وقال ا صلى ل ل عليه عمك وآله وسلم ائذني له ائذني فإنه、عمك. هذا الحديث أ ف ل ح أ خ و أ ب و القعايس ي س ج ء أفلح أخو أبو ل ا ق ع ل أ م المؤين ع ا ئ ش ة يعني و أ ر ا د أ ن يدخل إ ل ى بيتها ف أ ب ت أ ن ت أ ذ ن له فقال إ ن م ا أ ن ا عمك عمالين الرضاعة من إخواني الرضاع عماه منين يا اخواني من الرضاع فقالت إ ن م ا أ ر ض ع ت ن ي ا ل م ر أ ة ولم يرضعني الرجل يعني هي طلعت من ا م ر أ ة يبقى زوجها إيه؟ أ ب هي أ م من الرضاع وزوجها أ ب من ي ن من الرضاع و أ خ و ه ذ ا ا ل أ ب من ا ل ر ض ا ع يكون عم من الرضاع و أ خ و هذه ا ل أ م يكون خال من الرضاعه أم من عيشة قالت أرضعت من مرأة من إنما من ولم التحريم يرضعن、الرجل. يعني عائشة قالت الرجل جاء لو ي يسمى التحريم نحت من الأم هذا ا بلبن ل فلما ح وسيأتي في كتاب ف الرضاع ل قالت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أ ب ت أ ن ت أ ذ ن له ل أ ن ه ا تريد أ ن ت ت أ ك د فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم و س أ ل ت ه عن ذلك قال ااذني له فإنه عم. عم من من؟ من الرضاع. نستكم إ ن شاء الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده وكان قد وقف المصنف رحمه الله تعالى عند الخامس من أ ح ك ا م النظر فقال فيه نظره إ ل ى ذوات محارمه ثم قال ولبنت تسع قال ولبنت تسع لحديث لا يقبل الله ص ل ا ة حائض إ ل ا بخمار م ش يجوز يا أخواني إذن له أ ن ينظر إ ل ى بنت تسع طب لماذا؟ لانها م ذ ا ل أ ليست حائض قال فدل على ص ح ة صلاه من لم تحض م ك ش و ف ة الراس أ س ل الصغيرة لو صالت ل ب ن ت ر مكشوفة أ إيه يقبل منه ا ط ب ليه ها؟ ليست ح ا ئ ض ة ليست م ك ل ف ة ليست م ك ل ف ة ف إ ذ ا صلت هكذا يجوز النظر إ ل ي ه ا هكذا نعم ل أ ن ه ا لا تشتهى غالبا فيكون حكمها مع الرجال كذوات المحارم ح ك ه ا الرجال كذوات المحارب مع فضل م ا ا س م ح ت ب ا ل ن س ب ة لافراد الصغيرين م ا ل ه م ا ل ص ل ا ة من غير و ض و ء لا الولد الصغير يؤمر بما يؤمر به الكبير عند ا ل ص ل ا ة تعليما آه. لا اذا ك امر ن ابن اذا سبع ب ا ل ص ل ا ة امر بالوضوء اصغر من سبع سنوات سبع اصغر من سبع سنوات غير مميز هذا عند المتاخرين أ لأن خ ر ي ن سن ل ل ت ت م م ي ز عند ا أ حددوه بالسنين و أ م ا عند المتقدمين ف إ ن ه م حددوه بعقل الولد يعني ابن خمس أو ابن ست يكون إيه تمييز في من رمضان رأيت ابن ست سنين يحفظ القرآن وصاحبه عقل. ورأيت أربع العاشر عقل عقل ابن ابن هنا من رمضان ابن القرآن ابنته سنين القرآن أو صاحب وصاحب وصاحبة خمس ست ست ست تحفظ طبعا صاحبه عقل ف ي ن بالنسبه لسنها لكن عقل يعني زي م ل ف او زي لكن ايه ي ف ق ه و ماشي فسن التكليف سبع سنوات هذا عند ا ل م ت أ خ ر ي ن لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم ب ا ل ص ل ا ة لكم لسبع ا فلا يقول ابن سبع الا وقد ميز وهل يحدد بهذا عند الاقدمين لا هم بيحددوا بالاغلب الاقدمين من ميز يكون عنه ايه مميز هتفيدني في إيه دي؟ اذا اصطف معك في الصف من هو اقل من سبع سنوات ا ن ا ن يكون مميز ويدرك م ص ط ل ص ا ه ويدرك الوضوء فهذا يصح مصافته معك في الصف و ا ن ا ن لا يكون فهذا يقطع الصف فهذا يكون في اطرافه خلاص اخواني كلي يعني ا ل م س أ ل ة ليست على مطلاقها بعض ا ل ا خ و ة ي أ ت ي فيجد الاطفال في الصف الاول ي ر ج ح ه م للصف الثاني خ ط أ وبعضهم ي أ ت ي بطفل لا لم يميز او ب ط ف ل ة لم تميز فيقطع ب ي ن الصف خ ط أ الامر بين الاثنين الامر ي اخواني بين الاثنين فان احتاج ان يكون بجواره وقف فين في طرف الصف ماشي قال وروى ان ه أ أ س م ا ء بنت أ ب ي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم في ثياب رقاق يعني رقاق تشف ف أ ع ر ض عنها وقال يا اسماء ان المراه اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا وقال أ ش ا ر إلى وجهه وكفيه ر و ا هذا أبو داود وقال ه مرسل هذا الحديث يا أخواني ضعيف وهو منكر المكل ت وهو م ن ر ا م ت و أ م ا ضعف الحديث فلما قال أبو داود هذا مرسل المقصود بالمرسل هنا يا أخواني الانقطاع لأن هذا الحديث في سنن أبي داود من رواية خالد لأن المؤمن من أم دريك أبي بن سنن عن في عائشة وخالد بن دريك لم يلق ع ا ئ ش ة هذه ع ل ة ا ل ع ل ة ا ل ث ا ن ي ة ان راويه عن خالد بن دريك هو قتاده بن د ع ا م ه السادوسي وهو ث ق ة لكنه مدلس وقد عنعن يبقى ايضا العلة الثانية فيها عن من؟ قتادة. وفيه علة ثالثة وهي أن رويه عن قتادة قتادة العلة علة عنعنة عن الاعمش ثالثة من ان و ا ل أ ع م ش مدلس وقد عن عن وفيه عله ا ر ا ب ع ة وهو أ ن رويه في سنن أ ب ي داود الوليد بن مسلم والوليد بن مسلم يدلس ت د ل س ا ل ت س و ي ة ولم يصرح بالتحديث في سائره السند فهو ضعيف كم ع ل ا أربع علا ماشي الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله تعالى يصحح هذا الحديث بمرسل عام ن ق ت د ة ب ر س ل عن ق ت ا د ة وهذا لا يصحح الحديث طب ل ي ه ل أ ن الحديث حديث من ق ت ا د ة عن خالد بن دريك. دريك بحديث بإيه بنفس صحح المخرج. المخرج قتادة العديث قتادة يكون المخرج المخرجه لأن لأن هذا من حيث ا ل س ن ة ومن حيث المتن لماذا قلت منكرا أ س م ا ء عند ا ل ه ج ر ة كانت في ا ل س ا ب ع ة والعشرين من عمرها ولم تبلغ المحيط حديث ايه إ ذ ا بلغت المحيط فهل يعقل أ ن أ س م ا ء كانت تدخل بثياب الرقاق هذه واحده الثانيه كان ت زوج من الزبير وكان ا ل ز ب ي ر شديد الغير من اشد ا الناس ر وكان من أشد الناس على نسائه مش غير بس وكان ش د د ي على نسائه. حتى نسائه انه كان كان متزوجا ب ا م ر أ ت ي ن فكان ي أ خ ذ ب ض ف ي ر ة هذا فيربطها في ض ف ي ر ة هذا ويضربهن شديد كانت اسماء تقول فكانت صاحبتي تحسن ان تدفع عن نفسها يبا الضرب بيقع كان الله、عنهم. خلاص معظم على من كده تقول بعائشة دخلت عليه يعني فين بعدما بنى بمن ب ع ا ئ ش ة النبي بنى ب ع ا ئ ش ة في العام الثاني ل ل ه ج ر ة يعني كالاسماء عندها كم سنه تسع وعشرين س ن ة فهل ت د خ ل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا طيب فاعرض عنها وقال يا اسماء ان ا ل م ر أ ة اذا بلغت المحيض المتبرا بالذهن أ ن ه ا كانت لم تبلغ المحيط ثم بلغت المحيط في هذا السن فقال لها هذا ه المنكر عرفنا ا ا ذ ق و ل ل ب ا ن ا ة طيب ا ل ما ن ك ر م رواه الضعيف مخالفا به الثقه لكن يكفي عنه في هذا الباب الحديث الذي قبله ا لا, لا يقبل الله صلاحها إلا ايضا الا بخمار خلاص كاي قال أ و أ م ة لا يملكها قال يا بنت تسع أ و أ م ة لا يملكها ا ل أ و ل ى م ج ر و ر ة والثانيه ة م ج ر و ر ة أ و يملك بعضها يعني عنده أ م ة م ب ع ض ة انا مبع... يعني مبعضه اه خلص ا يبقى فهمين ا ل آ ن او انا لايملكها خلص ا يعني انا لايملكها ملك للايه للغير قال ابن المنذر ثبت ان عمر قال لي انا راها م ت ق ن ع ة يعني م ت ق ن ع ة م ت ق ن ع ة يعني قد سطرت وجهها ا ك ش ف ر أ س ك ولا تشبهي بالحرائر وضربها بالدره ة واضح ك د ي الامه أخواني يبقى ل عورتها ا أ ق ل من الحره طيب ليه هي كالرجل يعني إيه كالرجل الرجل كلنا ا ل أ ص ل فيه انه يعمل ي ه يضرب في ا ل أ ر ض وكذلك الامه ا ل أ ص ل فيها ا ل خ د م ة نبتهم ل ي فتحتاج أ ن تخرج و أ ن تدخل ولذلك إيه؟ خفف في ح ك م ه ولذلك عمر كان ي أ م ر ه ن بكشف ا ل ر أ س ويضرب اليه بالدره قال فان كانت جميله الان, هنا لو كانت جميلة الآن اصبحت أ ن ا وزاد عليها شيء فوق ا ل إ ي ه فوق العبوديه ة اللي و انها جميله حرم النظر, النظر اليه طيب ليه تفتن كما يحرم الى الغلام خ ش ي ة الفتنه ة وارح ك د يا اخواني الزريعة اللي ايه جميلة يدخل للذريعة لبا اذا هنا تدخل سد الذريع. اللي هو ايه؟ اذا كانت انا جميل. يدخل حكم السد اذا سد حكم قال أ ح م د في ا ل أ م ه اذا كانت ج م ي ل ة تنقبت يبقى إذا كانت ج م ليه ة ل سد للزريعه منذ قليل كنا من قال ب أ ن الوجه ليس ب ع و ر ة قال بايه إ ذ ا خيفت ا ل ف ت ن ة ماذا ي ف ع ل يسترن وجوههن ا ه سد ليه كذلك هذه ا ل أ م ه عورتها ليست في وجهها ولا في ر أ س ه ا لكنها اذا كانت ج م ي ل ة او خيف ا ل ف ت ن ة او كثر الفساق امرت به بالستر قال او كان لا ش ه و ة له كعنين وكبير اظن م س أ ل ة دي مضت عرفنا الفرق بين المجبوب والعنين خلاص او كبير لا يشتهي قال لقوله تعالى او التابعين غير أولي, غير, أولي الإربة من الرجال؟ يعني إيه غير اولي الاربه من الرجال ليس له ح ا ج ة في النساء ولا لا يشتهون لا النساء قال اي الذي لا ارب له في النساء قال كذلك فسره مجاهد وقتاده ونحوه يعني نحو هذا التفسير عن من عن ابن عباس قال و ل أ ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم لم يمنع المخنث من الدخول على نسائه فلما وصف ابنه غيلان وفهم أ م ر النساء أ م ر بحجبه الحديث فيه يا أخواني أن ابن أن هذا الرجل المخنث كان يدخل على نساء النبي صلى الله خلاص؟ يدخل على صلى عليه وآله وسلم فيه أن فدخل عليه النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وهو ينعت ا م ر أ ة يعني ينعتها يصفها فقال إ ذ ا أ ق ب ل ت أ ق ب ل ت في أ ر ب ع و إ ذ ا أ د ب ر ت أ د ب ر ت بثمان هذا يقول وصف لعكن البطن ووصف للظهر فليصف الثنايا هذا الوصف وصف إ ي ه دقيق طيب ل هذا ه وصف من دقق النظر عده ش ا ن عمل ع ايه العكا قال اذا اقبلت اقبلت في اربع واذا ادبرت ادبرت في ثمان اي ن ظ ر النساء نظر ايه نظر ش ه و ة فلما فعل ذلك قال النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ ل ا أ ر ى هذا يعرف ما ها هنا يعني إيه ي ع ر ف و ا امر النساء والذي رخص فيه الشرع من غير صاحب ا ل إ ر ب ة يعني الذي لا يشتهي و إ ح ن ا قلنا كيف لا يشتهي عرفنا قلنا إ ي ه إ ن هذه ا ل ش ه و ة إ ن م ا هي غريزه تعالى ج ع ل هذه ا الإنسان في ه ا ل غ ر ي ز ة لكي تعمل تكون عن طريق غدد في ا ل إ ن س ا ن ولذلك الطفل ابن خمس ابن ست ابن سبع ابن ثمان ي سنين ابن تسع سنين هذا لا يشتهي طيب الطبيعية يقول لا دا الولد بيقول لا إخواني هذا يفعله إنما يفعله تقليدا الأشياء فإنما هي تقليد وليس تربيته بعض بعض وقع عن إخوان إنما الولد لو لا دا لا هذا منه فإنما شهوة وتربيته حتى التربية لكن ما يفعل هذا والطفل انما يتلقى علومه عن طريق ا ل م ح ا ك ا ة الطفل ا خ و ن يدقق النظر جدا يدقيق جدا النظر ثم يبدا أ في ل م ح ا ا ك ة في ا ا ذ هذه وقع منه مثل ل ش المحاكاه ء فانما هي إيه؟ عن هي ت ق ي د و ة اما الطفل فليس في ف س ن مثل هذه الأشياء لأن الغدد هذه لم تعمل الاشياء لان الودد هذه هذه خلاص المخنث من الرجال غير أ و ل ي ا ل إ ر ب ة منهم ا ل أ ص ل في ا ل ن ه ايه ذ ه الغدد لا تعمل فلما وصف هذا ر ج ل الوصف ده وصف إخواني يا من يدقق النظر منعه النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ل أ ن ه فهم ما, عنده ما عند النساء فمنع أ ن يدخل على النساء العنين العنين المقصود هنا بالمخنث هنا العنين خ ل اذا ص إ كان الطفل يصف إ م اما أن يؤدب إ أن يمنع يعني م إ ان أ يؤدب خلاص واما يصف هو ابن خمس. ابن خمسة ان خمس يمنع و أ ق ل يعني أ ن ا كنت مع عمر ا ب ن خمس س ن ي ن بيه ع ن د ا ل طبيب طبيب أ س ن ا ن رايح بيه عشان إ ي ه أ س ن ا ن ف أ ن ا جالس بيه وجوارنا ا ر مسجد فالمهم اقترب الموعد طلعت وجلست أ م ا م العياد ة فمرت ا م ر أ ة تقريبا أ ن ا ماسك المصحف ب ق ر ة قال س ت دي ح ل و ة خمس س ن ي ن ت طيب يوم نعم ده لا لكن يؤدب لكن يا اخواني يؤدب قل لا عيب لا تقل و هذا خلاص يا اخواني يا كده فمثل هذا يؤدب او يمنع حتى لا يصف مش يمنع لانه لا يجوز له الدخول على النساء ورحت ولا لا أ اذا تحرك لن ينظر <تصفيق> هو الان النظر للخطبه ولا ل ل ا ي ل ه جميل صحيح اذا كان النظر يحرك ما في نفسه لا ينظر احد الاخوه ة يقول ذهبت لخطبه اخت وخلاص الحمد لله رب العالمين فقالت يعني ا ل آ ن لازم عشر جلسات عشان أ ع ر ف إ ي ه ا ل ل ي في عقلك ت ومين ا ل ل ي ب يطلبها أ ب و قالت لا ل أ خ ت ق و لا ح ي مين اللي أبوها؟ قال لا الأخت. استحي اللي بيستحي لا. هنا المقصود ب ا ل م خ ن ث هنا العنيين وقد يكون ا ل م خ ن ث شيء اخر قد يكون المخنس يا أخواني يطلق أخواني ويراد به ثلاثه ة أشياء يطلق ويراد المخنس ب ث ل اشياء ث ة أ المربي هنا العني خلاص وقد يراد به الذي يقلد النساء من الرجال هذا يا أخواني مخنس. وقد يراد بالمخنس يصنع مخنس وقد من, من خلقه الله تعالى ب آ ل ت ي ن خلاص ذكر وقبل قد يكون هذا الطفل ر ج ل ل او هذا الطفل بين الامر وقد يكون غير بين الامر يعني, بين الأمر؟ يعني يبول من احدهما فهذا ايه به يبول بحسب ما يبول به خ ل ان ص إ بال من قبول فهو امراه أ أو ة و إ ن بال من ذكر فهو رجل وقد يكون مخنثا م ش ك ل ة هذه م و ج و د ة في كتب الفقه لكن الآن يا أخواني هذا ما عد يوجد الإشكال هذا ما الظاهر هذا كان بروستاتة ايه لكن عليه لديه رجل فإن يكشف يكون عد يوجد قد يوجد في الظاهر. لكن هذا يكشف عليه. فإن كان لديه غدت في و إ ن كان يوجد راحم يبقى ا م ر أ ة وعندها يقام له مش ع م ل ي ة تجميل تصحيح خلاص؟ وارح كده يا في ا ل ج ر ي د ة منذ ت ق ر ي ب اسبوعين رجل عنده اربعه بنات في الظاهر انهن, بنات. في الظاهر أنهن بعدما مضي ما يقرب من عشرين عاما ك ن ه ذ ا الرجل يراجع بهؤلاء البنات الطبيب صحح خلقه ة ؤ ل ا ء ث ل ا ث ة منهم الى الرجول لان هؤلاء كان عندهم عضو ذكري لكنه مدفون تحت الجلد وغده ب ر و س ت ا ت وليس لهن رحم والرابع مصمم أنه يبقى على م ان هو عليه إن الناس عرفته بهذا ويخشى منه م يسمى مخنس مخنس المتشبه من من خلاص إخواني إخواني خلق خلاص إخواني كلا الحالة الثالثة يبقى عندي تطلق على العنين تطلق ويراد بها من الرجال بالنساء تطلق ويرادوا بها إيه؟ من خلق عليه أو خلاص يا هذا يا هذا ويراد بها ويراد بها عضوان كلا يا يبقى عندي إيه وإيه عضوين أو المراد ه ن ا إبا ا ل ع ن م ي قال أ و كان مميزا وله ش ه و ة لقوله تعالى ل ي س ت أ ذ ن ك م الذين ملكت ه ايمانكم أ والذين لم يبلغوا الحلم خلاص يبلغ الحلم يدخل لا يدخل؟ يدخل. طب وإن كان مميزا و إ ن كان مميزا وهل يمنع تاديبا أ د ي ب نعم يمنع ت أ ولا يمنع شرعا ا ل ل ي يمنع شرعا هو من أ خ و ا ن ي البالغ قال ثم قال و إ ذ ا بلغ ا ل أ ط ف ا ل منكم الحلم فليستاذنوا أ ذ ن يبقى ل ا س ت ئ لا ي ك ن خ و ن بينه وبين ي إلا الإمام ببلوغ الحلم قال ففرق بينه وبين البالغ قال الإمام أحمد حجم ففرق أ ب و ط ي ب ة أ ز و ا ج النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وهو غلام خلاص كلمة و هذه و غلام ه في المسند لكنها في صحيح مسلم أ ن أ ب و ط ي ب ة حجم بعض أ ز و ا ج النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم في ر أ س ه ا أم سلمة فاختلف الناس اختلف إيه الناس فقال إيه بعضهم إ ن ه كان مع أ م س ل م ة رضيع لبان جعل بينها وبينه إيه؟, ايه يا م ح ر م ي ة بالرضاع المحرميه ة هنا بسبب الرضاع وهذا يحتاج إ ل ى إ ل ى دليل وهنا في مسند أ ح م د ل أ ن ه كان غ ل ا م ة والثالثه عند أ ه ل العلم أ ن النظر إ ن م ا حرم حرم إ و الوسائل ن تحريم ا ولا الغايات الوسائل يعني سدى للذريعه ل وما حرم سدا للذريعه ابيح ة ل ل ح ا ج ة ومن ا ل ح ا ج ة التطبيب الوجه الثاني والثالث وجهان صحيحان قال أ و كان رقيقا غير مبعض معروف الرقيق طيب يعني مبعض ايه غير من بعض كامل ا ل ر ق ب ا ل ل ح ن س م ي ه قنم و ومشترك اثنين شريين هذا اسمه اخواني مشترك ونظر لسيدته فيجوز للوجه والرقبه واليد والقدم و ا ل ر أ س والساق احنا قلنا يا اخواني ل في هذا المسألة سابقاً إيه؟ يعني ما س س أ ل ة ب ق ا يظهر ه يعني ي ما غالبا ما ا يظهر غ لماذا ب طب ا وهنا ل ابيح ا الشرع مثل هذا ل ل م ش ق ة واحنا يا اخواني قلنا ما حرم سدا ل ل ز ر ي ع ه ابيح للحاجه أبيحة اما للحاجة ترخصاً, إما ترخصا واما تشريعا ن ا اول الامر شرحت المحرم في ايه قاعدة、المحرم. لمقصده ومحرم تحريم الوسيل واضح اما ان ي أ ت ي التشريع من اول امره يجد ا ل م ش ق ة فيضع ل ي ه فيضع هذا الحكم لان النظر ان محرم ل ي ه س د ل للذريعه تحريم الوسيل فيأتي التشريع بالتخفيف التشريع للحاجة او يكون التشريع موجود ثم قرا ما يشك على ا ل إ ن س ا ن ف ي أ ت ي التخفيف من ا ل م جهه الترخيص هنا من أول, التشريع ولا ترخصاً؟ من اول التشريع كان التخفيف هذا اسمه يا إ خ و ا ن ي تخفيف فهنا هذا العبد يشك على ا ل م ر أ ة التي تملكه أ ن ت س ت ث ر منه كلما دخل عليه فجاء الشرع ف ي ه فخفف ف أ ب ا ح النظر إ ل ى ما ي ظ ه ر غالبا إيه لي بيظهر غ الوجه ب ا ل والرقبه ا واليد والقدم و ا ل ر أ س و ا ل س ق هذا عند إيه المهنه إخواني عند ة سياب ا ل م ن ة قال لقوله تعالى أ و ما ملكت ها؟ ايمانهن وعن أ ن س رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ ت ى ف ا ط م ة مين ف ا ط م ة ا ب ن ة النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم بعبد قد وهبه لها ف ا ط م ة ذهبت يوما ل أ ب ي ه ا تشكو له ا ل خ د م ة في بيت زوجها له من علي بن أ ب ي طالب حتى جاءها فوجدهما نائمان الحديث إ ل ى آ خ ر ه لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت أ ق د ا م ه فمد رجليه قالت حتى وجدت ب ر د قدميه عند صدري وبعدين علمها التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير اربعا وثلاثين اذا أ ت ت ايه مضجعه هنا ل أ ن النبي كان لا يملك في هذا الوقت إيه؟ ما يواسيها به إلا هو إيه؟ خادم هو فلما جاءه ما يواسيها به وهب لها عبدا خلاص كيف اخواني مساله استطراديه ما الفرق بين الهديه والهبه أحسنت. احسنت الهديه يا اخواني قد ينتظر فيها, فيها ايه مقابل يعني أ ن ت أ ه د ي ت ينتظر من أ ه د ي ت له مقابل في ا ل هديه د ي ة ولا يشترط فيها ا ل م ث ل ي ة ف إ ن لم يجد دعا للمهدي خ ل الهدى ص طب ا لا ينتظر فيها طب العطية قال كذلك أ ت ى ف ا ط م ة ب... بعبد قد وهبه لها قال وعلى ف ا ط م ة ثوب اذا قنعت به راسها لم يبلغ رجليها يبقى الثوب يا إ خ و ا ن ي قصير تضعه على ا ل ر أ س ما الذي ينكشف الرجلين و إ ذ ا غطت رجليها لا يبلغ ه ر أ س ه ا فلما ر أ ى النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ما تلقى يعني ما ش قال ق إ ن ه ليس عليك باس أ س يعني إن ب ا ل ر أ أو رجلين ليس ه انما ك بأس إ هو أ ب و ك فلا يجب عليك أ ن تستتري يعني و غ ل ا م ك أيضا فلا يجب فلا عليك ي ه أ ن تستتر منه هذا الستر قال ويعضده يعضده ل أ ن ه ضعيف ولا يعضده في معناه في قوله إ ذ ا كان ل إ ح د ى كن مكاتب معروف ا ل م ك ا ت ب طيب وعنده ما يؤدي يعني ما يؤدي إيه؟ من ا يؤدي م مال المكاتبه فلتحتجب منه قال صححه الترمذي وهذا ضعيف يغني عنه يا خ و ا ن ي ما قبله خلاص هذا النوع السادس من انواع, الخامس من انواع النظر قال السادس الحكم س السادس من احكام النظر قال نظره ل ل م د ا و ا ل م د ا و ة العلاج قال فيجوز للمواضع التي يحتاج إ ل ي ه ا نرجع م ر ة ثانيه كنا عندنا ا ل محرمات تنقسم إ ل ى قسمين ا ل أ و ل طيب في هذا الباب ي ه المحرم تحريم المقاصد والغايات الزنا خلاص طب ولماذا حرم الزنا ل أ ن ه يهدم كل من كليات ا ل ش ر ي ع ة وهو العرض أو ماشي. هذا محرم تحريم المقاصد طيب وقد يوصل بعض ا ل أ ش ي ا ء إ ل ى الوقوع في هذا الزنا فرب العالمين إ ذ ا حرم شيئا حرم الوسائل الموصله ة إ ل ي تحليم اليه و س ا ئ ل محرم إ سد سد المقاصد للذريعة ولك تحليم الغايات للذريعة كل الفرق حرنا تحريم بينهما في إيه فأن ما فأن يوح ل ل ل ض ر و ر ة وما حرم س د ل ل ز ر ي ع ه يوح ل ل ح ا ج ة هل ا ل م د و ا ه ح ا ج ة من الحاجات بس هذا الذي اريد ا ل م د و ا أ خ و ا ن ي قد تكون ح ا ج ة وقد تكون ض ر و ر ة حاجة قد وقد تكون تكون ضرورة فضروره ان لم تجد ط ب ي ب ة م س ل م ة ت س ت ط ي ع أ ن تعالجها فترفع عنها المرض طبعا ب إ ذ ن الله سبب غير م ا ه ر خلاص وتتضرر بترك الطبيب المسلم الماهر م ماهرة أمر ا حال ولا حاجة ضرورة طيب وجدت طبيبة لكنها ليست ماهرة في أمر يحتاج ه ر ضرورة ضرورة دي وجدت طيب طبيبة ليست في لطبيب تبقى الان ا لا نشك في ان اقع ضاره لكن يقع م ش ق مشق يباح ان تذهب الى الطبيب الماهر ولا لا يباح اي اخواني تحريم فيجوز التي يحتاج اليها ليه التي يحتاج اليها اي اخواني طب لماذا لان النظر خلاص حر من ايه اخواني. تحريم الوسائل قال الساجس للمدوان فيجوز للمواضع المواضع حر طب ليه التي اليها؟ لان المواضع من نظره كده ر خ ص ة و ا ل ر خ ص ة لا تتعدى موضعها فلا ينظر إ ل ي ه إ ل الا إ إ لما ا ل يحتاج إ ل ي ه قال وكذا لمسه يعني لو, لو احتاج أ ن يمس مس قال ويصدر ما عاداه ما عاديه ما عاد هذا الموضع خلاص كده يا اخواني قال لكن بحضره زوج او محرم يعني لا يجوز ان يكون هدفين ذ ا قال فين في خلوة قال ومثله يعني مثل الطبيب من يلي من خلوة خ ومثله مثل م مريض ة وضوء و ا س ت ج ا اللي المريض ء بيلي خدمة في ن يا قبلي اللي بيلي اه خ د م ت ه في ا ل و ض و او ء الاستنجاء قال وكذا, وكذا حال تخليص من غرق ونحوه ا ل آ ن اريد أ ن ينقذ امراه أ ة ب ح ت ج إ ي ونظر قال وكذا لو حرق عانه من لا يحسنه قال نص عليه ل أ م ر ه صلى الله عليه و آ ل ه وسلم بالكشف عن مؤتذر بني ق ر ي ض يبقى يكشف عن إ ي ه عن العان أخواني هذا الكشف أخواني. ح ا ج ة ولا ض ر و ر ة ح ا ج ة قال وعن عثمان أ ن ه أ ت ي بغلام قد سرق الغلام يا خ وقامت ا ن ي س ر و ق الشروط وانتفت الموانع في حقه شروط فيش يشك القطر إكراره وانتفت الموانع أخواني هو مكلف أو قامت ما يا هل مكلف مكلف غلام بقي م فيه فيه غير فقال انظروا إ ل ى مؤتزره هنا حجر ة ل ض و ر ة هنا ض ر و ر ة فلم يجدوه أ ن ب ت الشعر فلم ي ق ط ع ما يشكل يا اخواني ط يبقى ي ب هذا ا ل ح ل ل ي ه ا ل س ا ل ث ه والنظر اليه للمداواه و ن طيب قال السابع السابع قال من ح ل ل ي م نظره أحوال ا ل ن ن ظ ر ل أ م ت ه المحرمه ة الآن ل د ي أمة إ ذ ا امتلك ا ل أ م ه إ م ا أ ن يتسرى بها ك ا ل أ ز و ا ج و إ م ا الا يتسرى بها فيزوجها ف إ ذ ا زوجها صارت إيه؟ عليه م ح ر م ة و إ ذ ا لم يزوجها وتسرى بها صارت ولا غير محرم؟ غير محرم. ماشي يا اخواني محرمة غير محرمة غير محرمة عليه كده قال السابع نظره ل أ م ت ه ا ل م ح ر م ة كالمزوجه وارح كده يا اخواني زي الأمل ايه التي الأمل زوجها قال ولحره مميزه دون تسع ابنه ايه ثماني سنين سبع سنين اقل قال ونظر ا ل م ر أ ة ل ل م ر أ ة وللرجل الاجنبي ماشي. ونظر المميز الذي لا شهوه ل له ل طفل ل م مميز ر أ ة ك ن للمراه ا شهوة ه ينظر ل ل أ ة ل اللي م ي ز ذا ع ن د ي هذا ه عند من والمتقدمين التمييز حسب العقل قال ونظر الرجل للرجل ولو امرد فيجوز الى ما عدا ما بين ا ل س ر ة والركبه ة عورة ؤ ل ا جميعا ايه ء اخواني ما بين ا ل س ر ة و ر ق ح ا ت الفضل أ م ر د الجميل والذي لا لحيه له ا ل شعر في جسمه قال أ م ا ا ل آ ن فلحديث عمرو بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده من ي جده إ خ و ا ن ي عمرو بن شعيب هذا عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا إ ذ ا زوج أ ح د ك م جاريته عبده خلاص كده يا اخواني هو عمل إليه ا ل آ ن زوج ا ل ج ا ر ي ة للعبد ومعنى ذلك أ ن ه ا ص ا ر ت عليه محرمه أ و ا ل أ ج ي ر فلا ينظر إ ل ى ما دون ا ل س ر ة و ا ل ر ك ب ة ف إ ن ه عور قال رواه أ ب و داود هذا الحديث اختلف فيه اهل العلم وقد حسنه الشيخ الالباني أ ل ب ن ي يبقى عورة ا أ م ما ي ن ل والركبة بالضوابط التي ل س ر ة ق ا ا ه ف ن أن يكون نظرة、شهوة. فإن كان نظرة في المميزة التي ايه المميزة التي المخطوبة لا قال أما الحرة لا للنكاح الحرة لا تصلح تصلح للنكاح بشرط شهوة شهوة حر س ر ة م م ي ز ة ا ب ن ة س ب ح ثمان سنين ف ل أ ن حكمها مع الرجال حكم مميز مع النساء خلاص قال و ا ل م ر أ ة مع ا ل مع ر كالرجل أ ة م ا ل ر عورة ج ل ل ا م ر أ ة مع ا ل م ر أ ة كالرجل ح ع و ة ا ل ر مع الرجل يعني إلى يا عند من أخواني السر الركبة وهذا إلى كله الحاجة هذا كله عند إيه عند ا ل ح ا ج ة و إ ل ا فالرجل ع و ر ت ه من السره الى ا ل ر ق ب ه لكن هل يخرج الى الطريق بم... قد أ د ى جسمه فيما فوق السره وما تحت الركبه ق ب وضع ل لكن إن إلى النظر ينظر إلى ي إخواني ا احتج ما دون السر إن دون وإيه ينظر ر ق يقول ع ن إ ن ا ل م س ل م ة لا تكشف عن قناعها عند ا ل ز ن ي ة يعني عن ر أ س ه ا لا تتقنع عند ا ل ز ن ي ة ولا تدخل معها الحمام لقوله تعالى أ و نسائهن يعني زامن المؤمنين قال فتخصيص فتخصيصهن بالذكر يدل على ا ق ت ص ا ص ه ن بذلك خلاص خ كلا يا والصحيح ن ي و ا في ذلك أ ن الذنيه ك ا ل م س ل م ة ونحتاج لدليل الاحتجاج هنا يا اخواني احتجاج بالمفهوم ل م او ي ق ل او نسائهن معناه المفهوم مفهوم المخالفة المسلمات على ان غيرهن ايه لا يدخل على غيرهن لا يدخلن على المسلمات ولا يظهرن عندهن ما, يظهر ما يظهرن عند عند المسلمات و ا ل أ م ر هنا يعود للامانه أ ن يعني إن كانت ة أ ي غير أمينة ن ة أو و ل يعود ل ا كثيرا من المشركات كنا يدخلن على نزاء المؤمنات وكنا لا يحتاجبن نحتاج يا خوني لدليل أظهر من هذا إمرأة من من أظهر أن وذلك هذا يدخلن على لدليل دليل عنهن فنحن خوني لكن نحتاج الى دليل أ ظ ه ر من هذا يقول أ ن نظر المراه أ ة للرجل فلقوله صلى ل ل ع للرجل ي ه و آ ه وسلم لفاطمة قيس لفاطمة الآن ما الذي يحل ل ل ما م ابنة أ أن ة تنظره من ر ا ل فلقوله ق ا ف ل صلى الله عليه وسلم لفاطمه ب ن ة قيس اعتدي في بيت ابن أ م مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك فلا يراك هذا الحديث مسلم إ ما موضع و الشهر يا إخواني أو هي ترى ولا ترى لا قال وقالت عائشه كان رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يسترني بردائه وانا انظر إ ل ى الحبشه يلعبون في المسجد متفق عليهما عليه. السبق ا هذا السابق, السابق يقول راه مسلم وهذا فعلا متفق عليه وفيه أ ن أ م ا ل م ؤ م ن ي ع ا ئ ش ة في يوم عيد ر أ ت ا ل ح ب ش ة يلعبون في المسجد فقالت للنبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم فوقف فوقفت و ق من خلفه وقد أسندت أ س ر ه اسندت وقد أ ذقنها على كتفه والصقت خدها به قالت ليعلم النساء موقفي يبقى هنا مش عشان ليه؟ لعب ي ه ل الحبشه لكن عشان يعلم النساء موقفها من النبي صلى الله عليه وسلم ف ر أ ت ه ن وهم يلعبون بإيه؟ بالحراب في المسجد موضع الشاهد. نظر أم المؤمن للحبشة وهم يلعبون بالإيه؟ بعض إخواني بعض للعب نعم الشاهد بايه بالحراب لا كانت تنظر للحراب للحبشة يقول فضل نظر تنظر قال وعنه لا يباح لحديث نبهان عن أ م س ل م ة قالت كنت ق ا ع د ة عند النبي صلى الله عليه وسلم ه ذ انا الذي、طريق. مشكلة تريد ع د ل صلى الله عليه ن ب ي و ل وسلم أنا ح ف ص ة ف ا س ت أ ذ ن ابن أ م مكتوم فقال صلى الله عليه وسلم احتجبا منه انتبه قال ايه احتجبا احتجبا يعني احتجب. البسنا الحجاب مش كده؟ او احتجب بالدخول لكن قال انا اخوان منه ايه يا احتجب فظاهر اللفظ انه سيرى فقلت يا رسول الله انه ضرير لا يبصر لان ظاهر اللظ الاحتجاب إيه؟ نظر من؟ حفصة وأم سلمة ولا فقالت ظاهر عشان ايه؟ وام نظر من؟ نظر ابن كده؟ حفصة واضح مكتوم او قالت فقلت يا رسول الله انه ضرير لا يبصر طيب و في ضرير يبصر في ضرير يبصر لا ما هي ن ا اخواني ص ف ة كاشفه نحن تحدثنا عن ص ف ة ك ا ش ف ة المره الماضيه ر ي ن م خلص. قال ا ر و هذا أبو داود والنسائي و ه الحديث حديث ضعيف وشاهده فيه مجهول والمجهول لا يرقى ان يرقي ماشي قال وقد قال أ ح م د نبهان روى حديثين عجيبين هذا الحديث و ا ل آ خ ر إذا كان لإحدى كان مكاتب كن منه فلتحتجب ق ل ن ا هذا الحديث أ ي ض ا ي ا إ خ و ا ن ي ضعيف ق ا لك أ ن ه أ ش ا ر إ ل ى ضعفه وقال ابن عبد البر نبها ن م ج ه و ل لا ي ع ر ف إ ل ا ب ر و ا ي ة الزهري عن هذا الحديث ثم يحتمل الخصوص ق ي ل ل أ ح م د ح د ي ث نبها ن ل أ ز و ا ج ه صلى الله عليه وسلم و ح د ي ث ف ا ط م ة ل س ا ئ ر ا ل نساء قال نعم خلاص ك ل ا إ خ و ا ن ي هذا التوفيق وهذا الجمع, الجمع يخوين فرع عن التصحيح إحنا عندنا يا أخواني لا يكون الجمع إ ل ا بما يكون ظاهره التعارض النصوص ج م ع ب ي ن ل اما يكون إلا ل ان ر التعارض ص ص و إما أن تاتي أ ت ي و ل ع ا ر ض ب ن ن ه فهذا فيه ا لا إشكال خلاص ا ل تأتي ص ولا ص و تعارض بينها فهذا لا إ ش ك ا ل فيه و إ م ا ان ت أ ت ي النصوص وظاهرها يعني ايه ظاهرها ظاهرها في نظرك لان أ ن ل النصوص ي ة لا الحقيقة ا ل ش ر ع ي ة لا تتعارض ف إ ذ ابدا كان ظاهرها التعارض أهل العلم يفعلون أهل ه ا ا و ح من أ ش ي ء خلاص الأول الجمع النصين يعمل بين ايه يجمع بين النصين ماذا يفعل في الجمع بين النصين يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد او يحمل نص على ح ا ل ة وهذا على ح ا ل ة اخرى خ ل اعطي ص طيب لذلك مثال سريع قال الله تعالى حرمت عليكم ا ل م ي ت ة والدم ماشي كل الدم محرم ها طب ت ع ا ل ك ن اجد ف ي م ا ا و ح ي ا ي م ح ر م ا على ط ا ع م ي ط ع م ه ن ا ل ا ان يكون ميتا ا و د م ا جميل لا اجد ف ي م ا ح ر ل ا ء ا ل ا د يكون اولياء ا ل ا ي ه و ن اولياء الى ان يكون ا و ل ي ا ا ل م ان ي ك و ح ا ل ذ ي ي ن ز ل م ن ا ل د ا ب ل ي ا ء الى ا ي ه ع ن د اولياء الى ان ي ك ا ن ا و ل ي ه المسفوح طيب لما يكون الدم المسفوح محرم نطقا يبقى مفهومها ايه ان غيره من الدماء ليست م ح ر م ة طيب هناك حرمت عليكم ا ل م ي ت ة والدم فابانت ان كل الدم محرم ماذا افعل هنا احمل العامه على الخاصه المقصود بالدم المحرم هناك الدم الايه المسفوح ده اسموا ايه اخوان ايه جامع. اسمه جامع بحمل العام على الخاص او قد ي أ ت ي مطلقا ف ي أ ت ي المقيد و ي ق ي ل رب العالمين يقول من بعد وصيه يوصينا بها او باين كلمة ومعنى ذلك أ ن ن ي لن أخرج التركة، لن اوزع ل لن ت ر ك ة أ ا ل ت ر ك ة حتى أ ن ظ ر ف إ ن كان عليه دين أ خ ر ج ت الديون ف إ ن أ ك ل ت الديون ا ل ت ر ك ة فليس ل ل و ر ث ة شيء طيب ومن بعد إ خ ر ا ج الوصيه ة لو أ و ص ى بكامل ماله فليس ل ل و ر ث ة شيء هذا على ظهر النص طيب النبي يقيد هذا النص يقول الثلث والثلث كثير فيرد أ ه ل العلم هذا المطلق لهذا المقيد فيردون وصيه في الثلث طيب ح ا جاء ة ت ن ي ة ج ا لابنه الذي يحبه ل أ ن ه بر و ل أ ن ه يخدمه فكتب له و ص ي ة من بعد الموت نصف ي المال طيب ا ل و ص ي ة هنا م ط ل ق ة ولا غير م ط ل ق ة مطلقة, مطلقة يبقى على ظاهر النص امضي ا ل و ص ي ة ثم اورثه ي أ ت ي ن ي نص اخر يقول الا لا وصيته لوارث د هذا اسمه يا إخواني جامح واحدة حالة مثلا النبي ينهى عن استقبال القبلة استدبارها النبي البنتين مستقبل الشام. الكعبة. طب هعمل أحمل يمهي هعمل ه ويرى يعني أو أو عن كل على على الشام الكعبة أحمل على حال على مستدبر دي في حال البنيان وهذا في حال ها؟ غير البنيان سواء كان صحراء أ و غيره يبقى حملت هذا على حالة وهذا على إيه حال. اسمه يا إخواني على على حملت حال اسمه هذا وهذا ده جمع لا يجمع بين النصين إ ل الا إ إ ذ ا صح ت ب ل و واحد صح واحد ضعيف خلاص لا حمل ل أ ن هنا ليس هناك تعارض انتهي كل ما من الجمع للنسخ الى ما استطع النسخ فالترجيح الى ما استطع الترجيح فالتوقف أ ر ب ع مرات نرجع هنا قال ا ل إ م ا م أ ح م د إ ن هذا محمول على أ ز و ازواج ج النبي حديث نبهان محمول على حديث أ النبي وحديث فاطمه محمول على سائر النساء هل يجمع بين هذين النصين لا ليه؟ بس هذا هو. لانه ي ه بس ذ ل أ لا تعارض ل أ ن هناك نص صحيح ونص ضعيف وضحق وحصل الحد نقف عند زقن هذا الله الله خيرا إليكم